والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يضبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكالهم إن الله قبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم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 أبعلتِن أو أبناءِن أو أبناءِن أو أبناءِ بعولتِن أو إخوانِن أو إخوانِن أو, أو بني إخوانِن أو بني أخواتِن أو نساءِن ما ملكت ألمانهن أو التابعين غير أول الإبل من الرجال أو الطِّم الذين لم يظهروا أو الطِّم الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من سنتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون